الحديث الذي بقي حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ولعله أوها أحاديث الباب لعل حديث ابن عباس أوها أحاديث الباب وكذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعندهما نقتصر على تتبع أحاديث الباب ففي حديث عبد الله ابن عباس اسنادين أولهما عند عبد الرزاق في المصنف عن إبراهيم بن محمد يعني ابن أبي يحيى الإسلامي عن إبراهيم ابن محمد يعني ابن أبي يحيى الإسلامي عند أودة يعني ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في بول الصبي قال يصب عليه مثله من الماء مثله من الماء كذا في حديث ايه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 قال أخبرنا عبد الرزاق يعني عن إبراهيم بن محمد عن دهود بن الفصين عن عكريمة عن ابن عباس في بول الصبي انكر ما في هذا الحديث قوله صب عليه من الماء مثل الجول مثله. هذا التقدير بالمثلية يعني يغسل بمثله من الماء لم يرد في خبر إلا إيه؟ إلا حديث ابن عباس كام؟ وهذا الحديث منكر بهزين الإسنادين إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ومحمد بن عمر الواقدي متروكان زاهب الحديث اللي إيه متروكان زاهب الحديث سواء الأسلمي أو الإيه أو الواقدي وأنكر ما في هذا ال في هذا الحديث قوله صب عليه مسله من الماء صب ورد فيه خبر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 آه. عن أنس آخر يعني احاديثه عن أنس من سمعها حسب أنه أنس ايه غير أنس ابن مالك يعني أنس غير انس الايه المعهود كما قال ابن حبان يعني نافع ابن هرمز أبو هرمز السلمي البصري يروي عن أنس عمت احاديثه عن, أحاديث عن أنس غير محفوظه عمت أحاديثه عن أنس غير محفوظ ومنها هذا الخبر منها هذا الخبر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 ثم بال على صدره فجئت أميته عنه يقول أنس فجئت أميته عنه فاستنبه رسول استنبه كأنه يقول إيه استيقظ استنبه, استنبه استنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحك يا أنس دع ابني وثمره فؤادي فإن من اذى غذا فقد آزاني. ومن آزاني فقد آذى الله ثم دعا رسول الله بناء فصبه على البول صبا قد يكون لفظ صبا قبل كده إيه؟ ورد آه. كما في حديث لبابة وأيضا في حديث أبياء الليلة فصب على فصبه على البول صبا قال يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية كذا لكن فيه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 غير محفوظ ولا اعلم له سماع لا اعلم له ايه سماع لا نعلم له سماعا من مين ها من انف لا يجوز الاحتجاج به ولا كتابته حديثه الا على سبيل الاعتبار روي عن عطاء وابن عباس وعائشة نسخة موضوعة يعني اروي عن عطاء وابن عباس وعائشة نسخة موضوع وقال ابن عدي عامة حديثه عن انس غير محفوظ عامة حديثه عن انس ايه ومنها هذا الخبر يعني قوله كان النبي راكدا في بعض راكدا في بعض بيوت ازواجه او بعض بيوته على قفاه على قفاه فاتى الحسن يدرج اه اتى الحسن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 يصب بول الغلام ويغسل بول الجارية وقد علمت ما في حديث انس روى نسخة طويلة قوي عن انس يعني نافع ابو غرمز البصري روى نسخة جبيرة عن انس عمت احاديث هذه النسخة موضوعات عمت احاديث هذه النسخة موضوعات يبقى بعد ذلك حديث مرأة من اهل البيت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 فقد علمت في ثنايا تخريج حديث علي ابن ايه ابن ابي طالب لان حديث أبي حرب ابن الاسود الديالي عن ابيه عن علي في سناية ذلك بعض من ايه ها من ارسله عن مين عن ابي الايه مين اللي ارسله مسلم ابن ابراهيم الفراغيدي مثل ما اتكلمنا عن تخريج حديث علي قلنا في الكل مين مسلم ابن ابراهيم الفراغيدي فارسله عن مين عن أبي الاسود ده إلى الى حديث مين ابي الاسود يعني مسلم ابن ابراهيم الفراهيري خالف سائر اصحاب قتادة فرواجوا عن قتادة ايه ها ها فارسلوا عن مين عن ابي الاسود وبهذا نكون قد استوفينا احاديث هذا الباب وقد علمت من جماع هذه الاحاديث ان اصحها ان لم يكن اصحها على الاطلاق حديث من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه ثم حديث ام قيس وفي ثنايا حديث ام قيس قال في حديث او في ثنايا حديث ام قيس فصبه على بوله ولم يغسله وقلنا شدت كده شوية التركيز واغلق ذاكرتك ها ها وحافظتك على قوله فصبقو عليه ولم يغسل لأن هذه اللفظة قاضية على كل ما عداها من الألفاظ المتؤلف هذه اللفظة لفظت إيه فصبقو عليه ولم يغسل ذلك لأن الم لأن المنازعون لمن أخذ بظاهر أحاديث الباب إنما ذهب إلى مجموع الأحاديث فتأول بعضها على بعض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 حتى قال الزهري مضت السنه بأنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول ايه الجري قال مضت السنه وهذا الزهري الكبير قوي الإمام الزهري الكبير كانه يذهب الى العمل بحديث على مفهومه بحديث عائشه وام قيس وعلي بن ابي طالب وهي اصح ما في الايه في احاديث الباب واصح ذلك مما نطق به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 وقد علمت أن معمر وابن جريج وابن عيينة ثلاثتهم قد خالفوا مالك قد خالفوا ايه مالك لأن مالك اقتصر على قوله فأتبعه الماء وأما معمر وابن جريج وابن عيينة ثلاثتهم فقد اجتمعوا على هذه اللفظة قوله فأتبعه الماء بمعنى فصبقوا عليه ولم يغفل وذلك كما رواه عبد الرزاق عن ثلاثتهم منهم الثلاثة معمر وابن جريج وابن عيينة عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عتبة عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت بابن الله لم يبلغ ان يأكل الطعام وقد اعلقت عليه من العذرة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 بانه ايه »,الصب مع ايه اصب بمعنى امرار الماء يعني البول من غير ان ايه من غير ان يغسل من غير ان ايه يغسل كأنك تقول كانك تقول ان اخذت حفنة من الماء ان اخذت حفنة من الماء ثم نثرتها قلت رششتها او نضحتها ما انت لما تاخذ حفنة من المية كده وترشها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 وغسل بول الايه? كما نطق به حديث ايه? فلو قال الحافظ ابن حجر لكان اوضح اه اصح ذلك ذلك نطح بول الغلام وغسل ايه? بول الجارية وهو قول كما قلنا رأس القائلين بهذا القول من هو علي بن ابي طالب وعليه يتأول قول ام سلم رضي الله عنها. عليه يتأول ايه? قول ام سلمة حيث انها كما حكت عنها مولاتها ام الحسن خيرا قالت وجدتها تصب تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فان طعم غسلته وبول الجارية جميعا مش خير قالت كده خير قالت كده وجدتها تصب وجدتها ايه تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فان طعم غسلته وتغسل دولي الايه الجارية ها. فمحمول هنا كحديث علي رضي الله عنه يبقى كأنه مذهب علي مذهب مين ام سلمة رضي الله عنه وبه قال كما قلنا من ائمه التبع الحسن البصري لانه روي حديث ايه ها. ها. والحسن قد فسره وكذلك قد هذا فسره هذا ما لم يطعم ما لم يطعمه فان طعم غسل ايه ها. هذا التقييد ايضا ورد في كلام الايه قتادة هذا ما لم يطعمه فان طعم ايه غسل جميعا قال وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري مش قلنا الزهري قال مضت السنة مضت السنة بانه يرش بول الغلام ويغسل بول الايه بول الجارية واسحاق وابنهات يعني وأحمد بن حنبل يعني وأحمد إيه ابن حنبل الثاني يكفي النطح في غمار وهو مذهب الأوزاعل مذهب غريب قوي يعني إنما وقع الخلافه في النطح ولم يقع الخلاف في الغسل فكونه يطلق النطح على الاثنين معا يبقى مذهب إيه شاذ إذا مذهب إيه يبقى المذهب الثاني مذهب شاذ وهو النطح في الإيه النطح في غما، يعني هدف النطح في غما، وهو مذهب الأوزاعي، ويحكى عن مالك والشافعي وخص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كان لم يطعنه، إذا كان إيه لم يطعمه، الثالث هما سواء، هما سواء في وجوب الغ في وجوب الغاز. هما سواء في وجوب الإيه في وجوب الغس وبه قال الحنفية والمالكية هو قول مالك وأبو حنيف قول مين مالك وأبو حنيف قال ابن دقيق العيد اتبعوا في ذلك القياس ليه اتبعوا في ذلك القياس الأصل في البول الإيه النجاسة فلا تزال النجاسة إلا بالإيه بالغس حتى يزول الأثر والعين حتى يزول الأثر فالاصل عندهم الأخذ بالإيه؟ بالقياس ايه القياس في هذه المسألة القياس على كل نجس القياس على كل ايه، نجس طيب. فقد قال بنجاسة بول الغلام وبول الجارية طيب. ولا خلاف حتى عند القائلين بنضح بول الغلام وغسل بول الجارية انهما ايه نجسان انهما ايه نجسان كبول أبيهما وأمهما يعني بول الغلام وبول الجاريه كلاهما بول ايه نجس كبول ابيهما ها او كبول ابويهما ها فبول الادمي كله ايه لا فرق في ذلك بين الكبير والايه انما ورد التخصيص في الشريعه ها بكيفيه معامله كل فقد ورد النص بانه ينضح ها فتبقى تبقى آه عليه القياس منتفيه مع ورود الايه فين علية القياس هنا. فين علية القياس مع ورود النص. لا ننازع انه نجس. احنا لا ننازع ان باول الغلام وبول الجارية ايه. نجسان كل منهما، لكن ورد النص بانه ينضح. اه. من باب التخفيف. مع الاقرار بان كلاهما ايه. فهذا من الباب الذي تنتفي فيه علة القياس. ولا تطرد. حتى نقول للتراضي علة القياس في غصر كل نجس.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 وعائشة رضي الله عنه وهو محمل كلام ابن حجر كله. يعني محمل كلام ابن حجر كله انه و كان جائز في اللغة ان يطلق الرش. لكن الرش لا يطلق على الغسل ابدا. انما يطلق الغسل الصب على ايه? على الغسل لكن الرش لا, قد يطلق النطح بمعنى بمعنى الغسل. وقد يطلق الصب بمعنى الغسل لكن حيث أنهما بعض معاني هذه اللفظة وآتى النص بخلاف هذا المعنى دل على انتفاء هذا الاحتمال دل على ايه ها وانه غير مراد غير مراد تنصيصا بل المراد تنصيصا واضح في المنطوق حيث أن قال فصبوا ولم ايه حسنا اوضح ما كل ذلك قلت لك خلي بالك من معنى حديث الصحيح بل منطوق حديث الصحيح منطوق منطوق حديث الصحيح فالثالث الذي ذغب اليه آآ آآ مالك وابو حنيفة انما هو ايه للقياس انما هو ايه للقياس قال اتبعوا في ذلك القياس وقال المراد وقال المراد بقولها ولم يغسل بسعا اي غسل مبالغا فيه اي ولم يغسله غسلا متأول يعني, يعني قال حملوا لما وجدوا ان اللفظ ورد عقب قوله فصبه ها مع انه هذا يقال عنه ايه يقال فصبه ولم يغسله يقال جملة ولم يغسله ها, ها. جملة ولم يغسله تاكيد لمعنى لمعنى ضمني في صب لاحتمال ان صب احتملت معاني كثيره فالمعنى الضمني المراد لم يغسله لا يتصور السامع ان صبه مضمن معنى غسله فلما كان في لفظ صب غير لم يضمن صب معنى غسل اورد الجملة قل فلم يغسل تأكيدا لإيه لعدم إرادته ذلك التضمين لجملة صب يعني خذ بالك جمله صب ممكن تتضمن معنى إيه تتضمن معنى إيه يتشابك جواه معنى إيه معنى غسل فلما لم يرد الشارع ذلك لما لم يرد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 وهذا معنى بعيد في التأويل هو كقولهم قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أي لا صلاة كاملة يجي كده يجي هذا المعنى ما يجيش ها ها أو قولهم مثل لا صلاة لفز خلف الصف قالوا أي لا صلاة كاملة ها ها يبقى هنا النم في جنس الصلاة ولا كمال الصلاة هنا قالوا برضه لم يغسل جنس الغسل ولا كمال الغسل بل أراد بل ارد جنس الغص وليس كماله, وليس كماله. ها. كما قد علم كما قد علم ها. من استقراء الاخبار الصحيحة من استقراء الاخبار الصحيحة انه لم يغسله قطعا لم يغسله ايه قطعا مش لم يغسله اكمالا واثماما اي على وجه الكمال قال فلعل قول لم يغسله على مراد المالكية والحنفية ايه لم يغسله غسلا ايه تامًا. اي لم يغسله غصلا ايه كاملاan وعلى قولهم لم يغسله غصلا كاملا نقول لهم ان قلتم لم يغسله غصلا كاملا فقد بقي جزء من النجاسة وانتم تذهبون الى ان الاطل في ذلك العلة فقد بقيت علة النجاسة الهم يزولها النجس لان لو قلنا لم يغسله غصلا كاملا نقول قولكم لم يغسله غصلا كاملا يناقض ذهبكم ليه لان علة الغصر عندكم ها موجودة. موجودة لانه لو لم يغسلوا غسلا كامل جزء من البول ايه ها. يبقى دا ينض إيه قولهم ان المراد بقوله لم يغسلوا اي غسل إيه؟ غسلا كامل وهذا يعني كثير من التأويل ربما بأدنى بأدنى اطلاع وبلا تكلف كثير ولا اعمال فك ترى ان المتأول ينقذ بعضه كلامه ايه بعض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 أنزلناه من علي أنزلناه من ايه فكل شيء نزل من علي من علم يقال ايه انصب ويقال انصب الماء انصبابا وصببت الماء ما معنى صبيت الماء آه اي انزلتوه انزلته من علي أنزلته من علي يعني لو نزلت الماء من فوق تقول ايه إن صببنا الماء صب وقد صببت الماء صب فهو مصبوب آه فهو ايه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 لانه يبقى كلام لا مفقوا ملاقوا ولا دلالة. ليه? لانه لو كان ينضح بمعنى يغسل لكان من المسهول على الشريع ان يقول يغسل بول الغهيم والجارية. ولا يفرق بينهما. بل التفيق بينهما دل على ان مراد ينضح غير معنى ايه? هذا ادل دليل على ان معنى ينضح لم يرد به ايه? يغسل. وإلا لكان كلام الشريع ايه? ها? لا معنى له. ها? لكن ادل ما فيه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 باحاديث البب وهي نصوص صريحه صحيحه ثابته فيما ذهبوا اليه واما المذهب الثاني فلا يدرى له وجه المذهب الثاني هو قال بنضح الاثنين ها الثاني إذا إذا التي وردت في التفريق. ها يعني الثاني قال كلاهما لكن أتت بالإيه؟ بالتفريق. أتت بالتفريق. واما المذهب الثالث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 وهو حامل مين؟ ها حامل أمم فلعظيم البلوة لعند الشارع نفى إيه؟ نفى إيه؟ ها ها هذه العلة الذي اعتبرها الفقهاء فإذن الفريق الثالث أو المذهب الثالث إنما قال بإيه؟ قال بالعلة قال بالإيه؟ قال بالعلة قال فهما نجيسان فهما سوا فكأن قائل ذلك رد على الشارع ها أو رد هذه الأحاديث أو رد إيه؟ ها رد هذه الأحاديث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 اي دلالة متأول يبقى لا يثبت امامها ايه ها. اي دلالة متأول ومنها تأول معنى النطح والرش بايه بالغسل بالغسل لذلك اطالوا في ذكر تفسير النطح بمعنى الغسل فزكروا حديث مثل ذكر عمان وقال مدينة ينضح ينضح البحر جانبا يغسل البحر قالوا يعني بمعنى ايه ما معنى ينضح البحر جانبيا؟ قالوا بمعنى يغسل قلنا هذه المعانية صحيح. ها ولا نمانع في اطلاق هذا اللفظ بمعنى الغسل لكنه ليس مراضي الايه. ها ليس مراد الشارع قال وكذلك يذكر الرش ويراد به الغسل اما الاول قالوا كما في حديث علي عند ابي داود اذا وجد احدكم ذلك اي المذ فلينضح فارجقه وليتوضأ ودوءه للصلاة. تمام? قالوا فالمراد بالنطح ههنا? هه ها? الغسر. تمام? ودل وقلنا نعم. واستدلوا على ذلك انه ورد في حديث مسلم بلفظ يغفل ذكره ثم يتوضا قلنا صح. ما انكرناش. احنا ما انكرناش ان يكون النضح بمعنى ايه? لكنه ان انما انكرنا ان يكون مرادا. ها?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 ما ان هذا مورد من موارد الشارع الذي اراد النطح فيه بمعنى ايه الغصب لكنه غير المراد فين ها هنا لماذا الدليل الاكبر عندنا على انه غير مراد امرين الامر الاول انه فسره بقوله لم واثنين اثنين انه فرق بين النطح والغصب فدل على ان مراد النطح هنا ليس الغس الذي توخمه يبقى مراد النطح هنا ايه ليس الغسل الذي توخمه ومما يدل على انه قد يذكر الناطح ويراد به الغث ما رواه الترمذي من حديث سهل بن حنيف كنت القى من المز شده فقال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث يرى انه اصابه فان المراد بالنطح هنا كما قلنا الغث بردك لا مشاحه في اراده هذا المعنى لان الشارع قد اراده آه. لان الشرع ايه? آه. قد اراده. وكذلك اراده في حديث اسماء رضي الله عنها. حديث فاطمة بنت المنذر عن اسماء رضي الله عنها عند الترمزي قال حتيه ثم رصيه ثم رشيه وصلي فيه. فقد اراد بالرش هنا بمعنى ايه? بمعنى لماذا? لماذا? لانه لا صلاة في ثوب فيه دم نجاثة لو بالذات دم حط حتى يزال الدم بالايه ولا يكون ذلك إلا بالإيه بالغسل لا يكون ذلك إلا بالغسل فقد أرد بمعنى حتي ها ثم قرصي بمعنى ايه اغسلي يبقى أرد بمعنى حتيه ثم رشيه بالماء ها أو ثم قرصيه ثم رشيه بالماء أرد بمعنى ايه اغسلي تانا قلنا لا شك أنه قد يذكر النطح ويراد به الغسر وكذلك الرش لكن هذا كله إذا لم يكن مانع من هذا المراد إذا لم يكن إيه؟ مانع من هذا المراد وقد ورد عندنا المانع من هذا المراد وهذا المحتمل تنصيصا بقوله فلم يبقى إذا لم يريد الغسر يبقى كل هذا وارد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 لأنكم حين قل استدللتم بكلمة نضح فبعض مع فبعض الفصح حديث علي إيه نضح إلا أن يقولوا إنما استدللنا بنضح في حديث أم قيس خاصة فقلنا كيف استدللتم باللفظ ولم تستدلوا عليه بإيه بمراده فلذلك ذهبوا إلى تأول لم يغسلوا على إيه على الغسل الكامل على الإيه على لما وجدونا اعترضنا عليهم بقول بقولهم نضحهم ثم اتبعه بقوله ولم يغسل قالوا اراد بقوله لم يغسل واضح عليه ها واضح فنقول اذا فليس كاغنى اي في هذه الاحاديث اراده النطح او الرش الغسل ها والدليل على عدم اراده ذلك حديث ايه عائشة وام قيس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 او الرش في احاديث الباب الغسل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم انما يغسل من بول. الانثى وينضح من بول الذكر في جواب لبابه حين قالت. البس ثوبا واعطني ازارك حتى اغسل. ايضا دليل. لقولها حتى ايه? اغسل. ها. حتى ايه? اغسل. فرد عليها بقوله ها. انما ينضح ويغسل كأنه يقول لو كان الذي لو كان الذي لو كان الذي بال علي أنسى لا أعطيتك السوق كأنه بيقول كده لأنه رد عليها في مقام السؤال أعطني سوبك حتى إيه فلو كان البيان لا يجوث أخير البيان عن وقت الإيه؟ عن وقت الحاجة فلو كان أراد, أراد أنه يغسل بول الغلام لا أعطها لإيه السوق إنما رد عليها وقد كان الباء لإيه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 فيه دليل حيث انه فرق حال السؤال لما سالته غسل الايه غسل الازار فكانه يقول لو كان هناك داعيا للغسل ها لاعطيتك فليس هناك داعي للغسل لماذا لانه انما يغسل بول الايه الانثى ولا يغسل بول الايه يبقى كانه قال وينضح ولا يغسل بول الايه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 فإن قيل قال العيني يعني البدر العيني وغيره من العلماء المراد بالنطح والرش في أحاديث الباب الغسل من غير عرك حتى هذا ايضا مرضون عليه ليه؟ لأنه لا فرق بين الغسل مع استفاءه والغسل بعرق لأن الغسل عندك إن قلت عركا أو قلت استفاء. لا يزول عين النجاسة عندكم إلا إيه؟ لا لا يكون الثوب طاهرا إلا بإيه؟ بإزالة إيه عين فسيا كان الغسل مستوفيا أو عركا فلا معنى عندكم للطهارة إلا بإزالة عين الإيه عيد النجس تام قوله هذا قول بلا دليل يقال هذا قول بإيه ها بلا دليل لانه ليس في احاديث الباب ولا حتى ورد في حديث من احاديث الباب التفريق بين الغسل بالعرق والغسل بالاستيفاء ولا ايه؟ ها لم يرد هذا كلام ايه؟ هذا كلام المتأولين وليس هناك دليل على التفريق بين هذين المعنيين تمام؟ ما فيش حاجة اسمها غسل من غير مبالغة والغسل استيفاء واستي ايه؟ واستكمالا لأنه الغص فيها مبالغة لن ينزل إيه النجس، ها. وقد قلتم بأن الأصل في الغاء بأن الغص راجع إلى إيه راجع إلى العلة راجع إلى العلة، ها. ف... فانما تزال العلة بالإيه باستيفاء الغص عندكم مش هتزال علة إلا بإيه باستيفاءه، فإن قيل المراد بالرش أو النطح في أحاديث الباب الصد قلنا نعم ها. انقيل المراد به الصب وابداع الماء وابداع الماء كلنا نعم قلنا نعم ها ولا يسمى الماء المذبوع ها ولا يسمى الثوب مغسولا حتى يعمل فيه الايه الا تراه في حديث اسماء القحتي ثم قرصيه ثم رشيه بالماء ها ها ها وعرقي ها العركه هكذا ورد في حديث ايه اسماء يبقى قال حتي اقرصيه ده لذلك على إيه ها اعمال اليد وهو الايه وهو الغسل وهو الغسل تمام والعجيب من الطحاوي انه قد اورد لفظ حديث ولم يغسل لفظ حديث ايه ها ولم يغسل الا انه تاوله كما اورد ابن دقيق العيد عنهم انه تاول لم يصلوا على ايه ها. ها على الغسل الكامل المستوف على الغسل الكامل المستوف تمام وحيث رددنا على أقوال المتاولين في هذا الباب فقد ثبت أن بول الغلام وبول الجارية ليس سواء ليس سواء وان اتفق في العلم ليس سواء وإن اتفق في الايه في العلم ذلك على قول من قال وذهب إلى وكذا الجمهور ذهب إلى نجاسه ايه بول الاثنين بول الغلام وبول الجارية إلا أن الشارع فرق بينهما في الحق وإن اتفق في الإيه وهذا أحد الأجواب الذي يقال عنه قد يتفق الشيئان في العلة ويختلفان في الإيه قد يتفق في العلة ويختلفان في الإيه فهذا بول الغلام وبول الجارية متفقان في علة الإيه النجاسة فنجاسة بولهما كنجاسة أصلهما كنجاسة الإيه إلا أن الشارع فرق بينهما فقال ينضح الأول ويغسل الثاني وهذا باب عجيب من أبواب الشريعة في التفريق بين الشيئين لهم علة واحدة ويختلف حكمهما يبقى لهم إيه ولكن يختلف إيه يختلف إيه حكمهما ويختلف حكمهما وقال يعني المبارك فوري والعجب من الطحاوي أنه كيف قال أتباع الماء حكمه حكم الغسق وقد روى هو حديث عائشة بلفظ فأتباعه الماء ولم يعني كذا قال المبارك فوري المبارك فوري يقول العجب من الطحاوي كيف قال أتباع الماء أتباع الماء حكمه حكم الغسق مع أنه روى حديث عائشة بلفظ إيه فأتباعه الماء ولم ولم يا أخي اللهم كما قلت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 فبال على اتي بصبي، فلو ان حديث عائشة ورد فاتي بجارية لكان البيان ايه اوفى وان كنا لسنا بحاجة اليه لاننا حملنا حديث علي على الصحة وليس كما ادعى المخالف على الايه على الضهر بل المخالف يعمل باحاديث اللي علي اسنادها ادوى أدوان من اسناد ابي حرب ابن ابي الاسود عن علي عن ابي عن علي رضي الله عنه بل حديث هشام وإن كم في كما قلت لك فقط معاذ لكن لم يتفرد معاذ لم يتفرد إيه معاذ ابن هشام مين اللي تابع معاذ ها تذكر مين اللي تابع معاذ ها عبد الصمد عبد الصمد بن عبد الوارث ما احنا قلنا اثنين رواه هشام الدسواقي أكثر ما رواه معاذ ومن طريق معاذ رواه معه ها يعني عن معاذ بن هشام الدسواقي رواه ها رواه معه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 لا إرادة الرواية المستوفاة، تمام؟ وإلا فحديث عبد الصمد يؤكد صحة حديث إيه معذّف، ما في الباب عندنا في التفريق حديث إيه علي رضي الله عنه، الذي صححه الإمام الإيه الإمام آه البخاري. آه بقي ما الفرق بين بول الغلام وبين بول الغارية إذا ثبت الحكم من جاء النصر؟ هو البول من جاء الحكم إيه ثابت. فإذا ثبت الحكم فما الفرق بينهما من جهة النظر؟ لهم فيهم كلام كثير، نذكره إن شاء الله.